زِل مِنَ السم إِ وما يَعج فيِيهَا يعلمم ماَا يَلجك الأقض وَماَا يَخررج مِنْه وَما, وما زِل مِنَ السم إما يعج فيه وَهُو الرَّحيم الغفوب وَهُوَ الحيم الغفوب وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا الغيب قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الغيب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 اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ من رجز أليم 119. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم 110. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويرى الذين أوتوا العلم الذي ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد ويهدي الى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٌ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّ لَكُمْ لَفي خَلْقِهِ جَدِيدَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَنَّ بِهِ جِنَّةً افْتَرَى عَلَى لا كَذِبًا أَنَّ في جِنَّةً بَلِ الَّذِينَ لا ذللك الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الا ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض افلم يروا الا ما بين ايديهم وما إ شَأْنَقصْسِت بِهِمُ الأَّ أَْ نُصققُ عَلَيْهم كِسَفًَا مِنَ السَّم إِ شَأ نَقْسِك بهِمُ الأضَّ أَ نسقق عَلَيهِم ان في ذلك لا ايه لكل عدد منيب ولقد اتينا داوودا منا فضلا ولقد اتينا داوودا منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير يا وَلَنَا لَهُ الْحَدِيدُ وَلَنَا لَهُ الْحَدِيدُ أَنعَمْنَا السَّابِغَاتِ وَقَدَّرْتُ فِي الصَّدْدِ أَنعَمْنَا السَّابِغَاتِ وَقَدَّرْتُ فِي صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وََّلُ صَانِحًا إِّ بِمَا تَعللُ ل الرصيد وَلِسُلَمََّ حَغدُهَا شَهْر وَرَواحهَا شَهر وَلِسُلَمَا نّْ حَغدُهَا شَهْر وَرواحهَا شَهر وَأَسَلناَا لَ عْنَ القِط وَأَسَلنا لَ عينَ القِط وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ إِعْمَالُوا الداود شكرا يعملوا الداود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته الا ذا الاضى تاكل من ساته لما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته الا ددت الاضى تاكل من ساته فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين مزقرض بك وشك كل مِقرض بك وشكول بلدة طيب وب غفور بلدة طيب وبّ غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتi أكل خمط فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط جََّتين دَاتَُقُلٍ خَمطيُ وَثْنِ وَشيَئم مِ سِدِرٍ قلل جََّتْ قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ذلك جزيناهم بما وَجَعَنا بَنَم وَبَْنَ القُرََّ بكْن فيِيهَا قُر ظاهِرَةَ وَقدَرناَا فيِيه السير وَجَعَنا السير سيروا فيها ليالي واياماً آمنين سيروا فيها ليالي واياماً آمنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُزَّقَةٍ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُزَّقَةٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شكور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 وَمَا كانَ لَ عَلَهم مِن سُقانٍ إِلَّا لِعَمَمَي يُؤمِنُ بالِالآخَِةِ مًَِّا وَمَا مِنْ سُلطانٍ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن وما مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكّ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ في مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ مِن دُونِ اللَّهِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لهم فِيهِمَا مِنْ شرك وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظهير. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ضَرِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بَلْ هُوَ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم قال الذين استكبروا للذين استضيفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اجائكم بل بل كنتم مجرمين, بل كنتم مجرمين. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَطْعَمُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَطْعَمُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيْلًا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ له اِتَأْمُرُونَنَا أَن نَكْثُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنَدادَا وَأَسِرُّ نَدَامَةً مَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَأَسِرُّ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا وَمَا أَغْسَلْنَّ فِي قَضَْةٍ مَِّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُرَفُوهَا إِ بِمَا أُبْصِلْتُ بِِ كَافِرُون وَنَا أَغْسَلنَا فِي قَضُيَةٍ مَِّذيرٍ إِلَّا قَالَ مُْرَفُوهَا إِ بِمَا أُقْصِْتُ بِين ِر وَقالوا نَحْنُ أَثْكَرُ أَمْ وَلََو وَأَلَدَو وَماَا نَحْنُ بِنُْعَذَّبِين وَقالوا نَشْنُ أَثْكَرُ أَمْ وَلََ وَأَلَدَو وَماَا نَشْنُ قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أكثر الناس لا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بالَِّ تُقْبكُمْ إدَنَزُف إِلا منَنْ آمَنَ وَامِلَ صَالِحًا بالَِّتي فأولائِكَ لَهُم جَزاءُ الضِعْفِ بِمَا عملِلُ وَهُمْ فِي الغُررفَاتِ آمِون والَّذينَ يَسععونَ فيِي آياتن ماجِزينَ أُولائكَ فِي, في العذاابِ مُحضرُون وََّذينَ فِي, في العذاابِ مُحضررُون قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ قُل إِنَّ رَبِّي مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا فَقُتُم مِن شَي فَهُو يُخللِفُهُ وَهُو خَيْرُ الازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم يحشرهم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا لَيُنَاةٌ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كان يعبد يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترا وقالوا ما هذا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان سحر مبين وَمَا آتَيْنَا هُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا آتَيْنَا هُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مِن نَّذِيرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعَشَارَ وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إَّماَا أَعضُكُمْ بِاحِدَ قُلْ إَِّماَا أَعِضُكُمْ بِاحِدَ أَ تَقومُ لللهَّهِ مَثْنَا وَفُادَ ثَُّ تَتَفَكَّروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة انهوا الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد انهوا الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْضِ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْضِ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قل إن, قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي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 وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقد كثروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين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 مريب قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله